نقلة بعيدة هناك حقيقة أولية ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماما ونحن نقدم الإسلام للناس الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة الإسلام ذاته وتنبع من تاريخه إن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة تصور كامل ذو خصائص متميزة ومن ثم ينبثق منه منهج ذاتي مستقل للحياة كلها بكل مقوماتها وارتباطاتها ويقوم عليه نظام ذو خصائص معينة هذا التصور يخالف مخالفة أساسية شائر التصورات الجاهليه قديما وحديثا وقد يلتقي مع هذه التصورات في جزئيات عرضية جانبية ولكن الأصول التي تنبتق منها هذه الجزئيات مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من نظائرها ووظيفة الإسلام الأولى هي أن ينشئ حياة إنسانية توافق هذا التصور وتمثله في صورة واقعية وأن يقيم في الأرض نظاما يتبع المنهج الرباني الذي اختاره الله وهو يخرج هذه الأمة المسلمة لتمثله وتقوم عليه وهو سبحانه يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول في صفة هذه الأمة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض ولا الاوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ولم تكون هذه وظيفته اليوم ولا في المستقبل فالجاهلية هي الجاهلية الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده وعن المنهج الإلهي في الحياة وهي استنباط النظم والشرائع والقوانين والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلهي الإسلام وهو الإسلام ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام الجاهلية هي عبودية الناس للناس بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به الله كائنة ما كانت الصورة التي يتم بها هذا التشريع والإسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية العبيد هذه الحقيقة المنبثقه من طبيعة الإسلام وطبيعة دوره في الأرض هي التي يجب أن نقدم بها الإسلام للناس الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء إن الإسلام لا يقبل أنصاف الفلول مع الجاهلية لا من ناحية التصور ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة من هذا التصور فإما اسلام وإما جاهلية وليس هناك وضع آخر نصفه إسلام ونصفه جاهليه يقبله الإسلام ويرضاه فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق واحد لا يتعدد وان ما عدا هذا الحق فهو الضلال وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج إنه إما حكم الله وإما حكم الجاهليه وإما شريعة الله وإما الهوى والآيات القرآنية في هذا المعنى متواترة كثيرة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فلذلك فابعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم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 وإن الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فهما امران لا ثالث لهما اما الاستجابه لله والرسول واما اتباع الهوى اما حكم الله واما حكم الجاهليه إما الحكم بما أنزل الله كله وإما الفتنة عما أنزل الله وليس بعد هذا التوكيد الصريح الجازم من الله سبحانه مجال للجدال أو للمحال وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص المستقل للملامح العصيل الخصائص يريد بهذه القيادة الرشيدة الخير للبشرية واليسر الخير الذي ينشأ من رد البشرية إلى خالقها واليسر الذي ينشأ من التنسيق بين حركة البشرية وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص المستقل المرتفع إلى المستوى الكريم الذي أراده الله لها وأن تخلص من حكم الهوى أو كما قال ربعي بن عامر حين سأله رستم قائد الفرس ما الذي جاء بكم فكان جوابه الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الاديان الأديان إلى عدل الإسلام لم يجئ الإسلام إذا يربط على شهوات الناس الممثلة في تصوراتهم وأنظمتهم وأوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم سواء منها ما عاصر مجيء الإسلام أو ما تخوض البشرية فيه الآن في الشرق أو في الغرب سواء إنما جاء ليلغي هذا كله الغاء وينسخه نسخا ويقيم الحياة البشرية على أسسه الخاصة جاء لينشئ الحياة انشاء ينشئ حياة تنبثق منه انبثاقا وترتبط بمحوره ارتباطا وقد تشابه جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في الجاهلية ولكنها ليست هي وليست منها إنما هي مجرد مصادفة هذا التشابه الظاهري الجانبي في الفروع أما أصل الشجرة فهو مختلف تماما تلك شجرة تطلعها حكمة الله وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وهذه الجاهلية خبثت قديما وخبثت حديثا يختلف خبثها في مظهره وشكله ولكنه واحد في مغرسه وأصله إنه هو البشر الجهال المغرضين الذين لا يملكون التخلص من جهلهم وغرضهم ومصلحة أفراد منهم أو طبقات أو أمم أو أجناس يغلبونها على العدل والحق والخير حتى تجيء شريعة الله فتنسخ هذا كله وتشرع للناس جميعا تشريعا لا يشبه جهل البشر ولا يلوثه هواهم ولا تميل به مصلحة فريق منهم فلأن هذا هو الفارق الأصيل بين طبيعة منهج الله ومناهج الناس فإنه يستحيل الالتقاء بينهما في نظام واحد ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد ويستحيل تلفيق منهج نصفه من هنا ونصفه من هناك وكما أن الله لا يغفر أن يشرك به فكذلك هو لا يقبل منهجا مع منهجه هذه كتلك سواء بسواء لأن هذه هي تلك على وجه اليقين هذه الحقيقة ينبغي بغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا فنحن نقدم الإسلام للناس بحيث لا نتلجلج في الأدلاء بها ولا نتلعثم ولا ندع الناس في شك منها ولا نتركهم حتى يستيقنوا أن الإسلام حين يفيؤون إليه سيبدل حياتهم تبديلا سيبدل تصوراتهم عن الحياة كلها كما سيبدل أوضاعهم كذلك سيبدلها ليعطيهم خيرا منها بما لا يقاس سيبدلها ليرفع تصوراتهم ويرفع أوضاعهم يجعلهم أقرب إلى المستوى الكريم اللائق بحياه الإنسان ولن يبقى لهم شيئا من أوضاع الجاهلية الهابطة التي هم فيها اللهم إلا الجزئيات التي يتصادف أن يكون لها من جزئيات النظام الإسلامي شبيه وحتى هذه لن تكون هي بعينها لأنها ستكون مشدودة إلى أصل كبير يختلف اختلافا بينا عن الأصل الذي هم مشدودون إليه الآن أصل الجاهلية النتد الخبيث وهو في الوقت ذاته لن يسلبهم شيئا من المعرفة العلمية البحثة بل سيدفعها قوية إلى الأمام أجب أن لا ندع الناس حتى يدركوا أن الإسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب الاجتماعية الوضعية كما أنه ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية بشتى أسمائها وشياتها وراياتها جميعا وإنما هو الإسلام فقط الإسلام بشخصيته المستقله وتصوره المستقل وأوضاعه المستقلة الإسلام الذي يحقق للبشرية خيرا مما تحلم به من وراء هذه الأوضاع الإسلام الرفيع النظيف المتناسق الجميل الصادر مباشرة من الله العلي الكريم وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحو، فإن هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام في ثقة وقوة وفي عطف كذلك ورحمة ثقة للذي يستيقن ان ما معه هو الحق وان ما عليه الناس هو الباطل وعطف الذي يرى شقوة البشر وهو يعرف كيف يسعدهم ورحمه الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي ليس بعده هدى لن نتبسس الإسلام إليهم تدسسا، ولم نربط على شهواتهم وتصوراتهم المنحرفة سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة هذه الجاهلية التي أنتم فيها نجس والله يريد أن يطهركم هذه الأوضاع التي أنتم فيها قبر والله يريد أن يطيبكم هذه الحياة التي تحيونها دون والله يريد أن يرفعكم هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكب والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة التي تعيشونها وإلى أوضاع أخرى تحتقرون معها اوضاعكم في مشارق الأرض ومغاربها وإلى قيم أخرى تشمئزون معها من قيمكم السائدة في الأرض جميعا وإذا كنتم أنتم لشقوتكم لم تروا صورة واقعية للحياة الإسلامية لأن أعداءكم أعداء هذا الدين يتكتلون للحيلولة دون قيام هذه الحياة ودون تجسد هذه الصورة فنحن قد رأيناها والحمد لله ممثلة في ضمائرنا من خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الذي لا نشك في مجيئه أكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام لأن هذه هي الحقيقة ولأن هذه هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس بها أول مرة سواء في الجزيرة العربية ام في فارس ام في الروم ام في اي مكان خاطب الناس فيه نظر اليهم من علو لان هذه هي الحقيقة وخاطبهم بلغة الحب والعطف لانها حقيقة كذلك في طبيعته وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فيها ولا تردد لان هذه هي طريقته ولم يقل لهم أبدا إنه لن يمس حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيمهم إلا بتعديلات طفيفة أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها كما يقول بعضنا اليوم للناس وهو يقدم إليهم الإسلام مرة تحت عنوان ديمقراطية الإسلام ومرة تحت عنوان اشترافية الإسلام ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة إلى آخر هذا التدسس الناعم والتربيت على الشهوات كلا إن الأمر مختلف جدا والانتقال من الجاهلية التي تعم وجه الأرض إلى الإسلام نقلة واسعة بعيدة وصورة الحياة الإسلامية مغايرة تماما لصور الحياة الجاهلية قديما وحديثا وهذه الشقوة التي تعانيها البشرية لن يرفعها عنها تغييرات طفيفة في جزئيات النظم والأوضاع ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة النقلة من مناهج الخلق إلى منهاج الخالق ومن نظم البشر إلى نظام رب البشر ومن أحكام العبيد إلى حكم رب العبيد هذه حقيقة وحقيقة مثلها أن نجهر بها ونصدع وأن لا الناس في شك منها ولا لبس وقد يكره الناس هذا في أول الأمر وقد يشفلون منه ويشفقون ولكن الناس كذلك كرهوا مثل هذا وأشفقوا منه في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام وأشفلوا واذاهم أن يحقر محمد صلى الله عليه وسلم تصوراتهم ويعيب آلهتهم وينكر اوضاعهم ويعتزل عاداتهم وتقاليدهم ويتخذ لنفسه وللقلة المؤمنة معه أوضاعا وقيما وتقاليد غير أوضاع الجاهلية وقيمها وتقاليدها ثم ماذا ثم فاءوا إلى الحق الذي لم يعجبهم أول الأمر والذي اجفلوا منه كأنهم سمر مستنفرة فرت من قسوره والذين حاربوه ودافعوه بكل ما يملكون من قوة وحيلة والذين عذبوا أهله عذابا شديدا وهم ضعاف في مكة ثم قاتلوهم قتالا عنيدا وهم أطوياء في المدينة ولم تكن الدعوة في أول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن كانت مجهولة مستنكرة من الجاهليه وكانت محصورة في شعاب مكة مطاردة من أصحاب الجاه والسلطان فيها وكانت غريبة في زمانها في العالم كله وكانت تحف بها امبراطوريات ضخمة عاتيه تنكر كل مبادئها وأهدافها ولكنها مع هذا كله كانت قوية كما هي اليوم قوية وكما هي غدا قوية إن عناصر القوة الحقيقية كامنة في طبيعة هذه العقيدة ذاتها ومن ثم فهي تملك أن تعمل في أسوأ الظروف وأشدها حرجا إنها تكمن في الحق البسيط الواضح الذي تقوم عليه وفي تناسقها مع الفطره التي لا تملك أن تقاوم سلطانها طويلة وفي قدرتها على قيادة البشرية صعدا في طريق التقدم في أي مرحلة كانت البشرية من التأخرى أو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والعقلي كما انها تكمن في صراحتها هذه وهي تواجه الجاهليه بكل قواها المادية فلا تخرم حرفا واحدا من اصولها ولا تربت على شهوات الجاهليه ولا تتدسس اليها تدسسا انما تصدع بالحق صدع مع اشعار الناس بأنها. خير ورحمة وبركة والله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوبهم ويعلم كيف تستجيب حين تصدع بالحق صدع فهي صراحة وقوة وبلا تلعثم ولا وصوصة إن النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة وذلك قد يكون أيسر عليها من التعديلات الجزئية في أحيان كثيرة والانتقال الكامل من نظام حياة إلى نظام آخر أعلى منه وأكمل وانظف انتقال له ما يبرره في منطق النفس ولكن الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام إذا كان النظام الإسلامي لا يزيد إلا تغييرا طفيفا هنا وتعديلا طفيفا هناك؟ إن البقاء على النظام المألوف أقرب إلى المنطق لأنه على الأقل نظام قائم قابل للإصلاح والتعديل فلا ضرورة لطرحه والانتقال إلى نظام غير قائم ولا مطبق ما دام أنه شبيه به في معظم خصائصه كذلك نجد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس كأنه متهم يحاولونهم دفع التهمة عنه ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا مما تعيب على الإسلام مثله وأن الإسلام لم يسمع شيئا في هذه الأمور إلا ما تصنعه الحضارات الحديثة بعد ألف وأربعمائة عام وهان ذلك دفاعا وساء ذلك دفاعا إن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية وتصرفات النتدة التي تنبعث منها وهذه الحضارات التي تبهر الكثيرين وتهزم أرواحهم ليست سوى نظم جاهلية في صميمها وهي نظم معيبة مهلهله هابطة حين تقاس إلى الإسلام ولا عبرة بأن حال أهلها بخير من حال السكان في ما يسمى الوطن الإسلامي أو العالم الإسلامي فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأنهم مسلمون وحجة الإسلام التي يدلي بها للناس أنه خير منها بما لا يقاس وأنه جاء ليغيرها لا ليقرها وليرفع البشرية عن وحدتها لا ليبارك تمرغها في هذا الوحل الذي يبدو في ثوب الحضارة فلا تبلغ بنا الهزيمة أن نتلمس للإسلام مشابهات في بعض الأنظمة القائمة وفي بعض المذاهب القائمة وفي بعض الأفكار القائمة فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في الغرب سواء إننا نرفضها كلها لأنها منحطة ومتخلفه بالقياس إلى ما يريد الإسلام أن يبلغ بالبشرية إليه وحين نخاطب الناس بهذه الحقيقة ونقدم لهم القاعدة العقيدية للتصور الإسلامي الشامل يكون لديهم في أعماق فطرتهم ما يبرر الانتقال من تصور إلى تصور ومن وضع إلى وضع ولكننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين نقول لهم فعلوا من نظام قائم فعلا إلى نظام آخر غير مطبق ولا يغير في نظامكم القائم إلا قليلا فحجته إليكم أنكم تفعلون في هذا الأمر وذاك مثل ما يفعل هو لا يكلفكم إلا تغيير القليل من عاداتكم وأوضاعكم وشهواتكم وسيبقي لكم كل ما تحرسون عليه منها ولا يمسه مستا خفيفا هذا الذي يبدو سهلا في ظاهره ليس مغريا في طبيعته فضلا على أنه ليس هو الحقيقة فالحقيقة أن الإسلام يبدل التصورات والمشاعر كما يبدل النظم والأوضاع كما يبدل الشرائع والقوانين تبديلا اساسيا لا يمت بصلة إلى قاعدة الحياة الجاهلية التي تحياها البشرية ويكفي أنه ينقلهم جملة وتفصيلا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان مسألة شرك وتوحيد مسألة جاهلية وإسلام وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون وهم يحيون حياة الجاهلية وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين فيعتقد أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك ولكن انخداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئا ليس هذا إسلاما وليس هؤلاء مسلمين والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام ولتجعل منهم مسلمين من جديد ونحن لا ندعو الناس إلى الإسلام لننال منهم أجر ولا نريد علوا في الأرض ولا فسادة ولا نريد شيئا خاصا لأنفسنا إطلاقا وحسابنا وأجرنا ليس على الناس إنما نحن ندعو الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم الخير مهما آذونا لأن هذه هي طبيعة الداعي إلى الإسلام وهذه هي دوافعه ومن ثم يجب أن يعلموا منا حقيقة الإسلام وحقيقة التكاليف التي سيطلبها إليهم في مقابل الخير العميق الذي يحمله لهم كما يجب أن يعرفوا رأينا في حقيقة ما هم عليه من الجاهليه إنها الجاهليه وليست في شيء من الإسلام إنها الهوى ما دام أنها ليست هي الشريعه إنها الضلال ما دام أنها ليست هي الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وليس في إسلامنا ما نخجل منه وما نضطر للدفاع عنه وليس فيه ما نتبسس به للناس تبسسة أو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمام الشرق وأمام الأوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس المسلمين يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية أو يتلمس من أعمال الحضارة الجاهليه ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في بعض الأمور إنه إذا كان هنا ما يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم الإسلام للناس وإنما هو ذاك الذي يحيا في هذه الجاهليه المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائص والعيوب ويريد أن يتلمس المبررات للجاهلية وهؤلاء هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعض محبيه الذين يجهلون حقيقته إلى الدفاع عنه كانه متهم مضطر للدفاع عن نفسه في قفص الاتهام بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا نحن القلائل المنتسبين إلى الإسلام في أمريكا في السنوات التي قضيتها هناك، وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير وكنت على العكس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغربية سواء في معتقداتها الدينية المهلهلة أو في أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية هذه التصورات عن الأقانيم وعن الخطيئة وعن الفداء وهي لا تستقيم في عقل ولا ضمير وهذه الرأسمالية باحتكارها ورباها وما فيها من بشاعة كالحه وهذه الفردية الأثر التي ينعدم معها التكافل إلا تحت مطارق القانون وهذا التصور المادي التافه الجاف للحياة وحرية البهائم التي يسمونها حرية الاختلاف وسوق الرقيق التي يسمونها حرية المرأة وسخف والحرج والتكلف المضاد لواقع الحياة في نظم الزواج والطلاق والتفريق العنصري الحاد الخبيث ثم ما في الإسلام من منطق وسمو وإنسانية وبشاشة وتطلع إلى آفاق تتطلع البشرية ولا تبلغها ومن مواجهة الواقع في الوقت ذاته ومعالجته معالجة تقوم على قواعد الفطرة الإنسانية السليمة وكانت هذه حقائق مواجهها في واقع الحياة الغربية وهي حقائق كانت تخجل أصحابها حين تعرض في ضوء الإسلام ولكن ناسا يدعون الإسلام ينهزمون أمام ذلك النتا الذي تعيش فيه الجاهلية حتى يتلمسون للإسلام مشابهات في هذا الركاب المضطرب البائس في الغرب وفي تلك الشناعة المادية البشعة في الشرق ايضا ولست في حاجة بعد هذا إلى أن أقول إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناس ليس لنا أن نجاري الجاهلية في شيء من تصوراتها ولا في شيء من أوضاعها ولا في شيء من تقاليدها مهما يشتد ضغطها علينا إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه الجاهلية ولن يتحقق هذا لمجارات الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق، كما قد يخيل إلى البعض منا إن هذا معناه إعلان الهزيمة منذ أول الطريق إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة والتقاليد الاجتماعية الشائعه ضغط ساحق عنيف وبخاصة في دنيا المرأة والمرأة المسلمة تواجه في هذه الجاهلية ضغطا قاسيا مشؤوما حقا ولكن لا بد مما ليس منه بد لا بد أن نثبت أولا ولا بد أن نستعلي ثانيا ولا بد أن نري الجاهلية عقيقة الدرك الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرقة للحياة الإسلامية التي نريدها ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في بعض الخطوات كما أنه لن يكون بأن نقاطعها الآن وننزوي عنها وننعجل كلا إنما هي المخالطة مع التمييز والأخذ والعطاء مع الترفع والصدع بالحق في مودة والاستعلاء بالإيمان في تواضع والانتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة وهي أننا نعيش في وسط جاهلية وأننا أهدى طريقا من هذه الجاهلية وأنها نقلة بعيدة واسعة هذه النقلة من الجاهلية إلى الإسلام وأنها هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام سواء كانوا ممن يعيشون في ما يسمى الوطن الإسلامي ويزعمون أنهم مسلمون أو كانوا يعيشون في غير الوطن الإسلامي وليخرجوا من الظلمات إلى النور، ولينجوا من هذه الشقوة التي هم فيها وينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا الإسلام وحاولنا أن نعيش به وإلا فلنقل ما أمر الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لكم دينكم ولي دين